قال من الشيطان الرجيم ولن al I'm uh -huh. Jesus, either... لقد خلقنا الإنسان في أحسنت قوي wala kwa من nga ni وربك aala tamani insa Kill أرأيت <تصفيق> فَلَا لَإِلَّا مِن سَيْلَنَتْ فَعَلَّمَهُمْ مَا It's mm -hmm. mm -hmm. تنزلوا الملائك I come East East من ام من فاضيام بسم الله ومن يعمل من صال ذرة ومن Bismillah. and answer. Wine, Wine. Wine. Wine. Wine.